الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ال... المجال د ى على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين لله رسول آله رب وأصحابه وعلى أ م ع ي ن ن ك قد تحدثنا في درسنا ا في م من مدارج ا كتاب السالكين ض ي بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين كنا قد تحدثنا عن م ن ز ل ة السماع باعتبارها أ ص ل العقل و أ س ا س ا ل إ ي م ا ن الذي يقوم عليه الإيمان فالسماع هو تنبيه القلب على المعاني ا ل م س م و ع ة وهو من ا ل أ ل ف ا ظ التي تلد في ا ل ق ر آ ن كثيرا لفظ السمع ولا يراد به مجرد ا ل آ ل ة ل أ ن ا ل آ ل ة يملكها برهم و ث ا ج ر ه م ومؤمنهم وكافرهم إ ذ أ ن الله عز وجل يقول عن أ ه ل النار يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ه م قالوا لو كنا نسمع أ و نعقل ما كنا في أ ص ح ا ب السعيد ما نفوا ا ل آ ل ة ولكن نفوا الانتفاع ب ا ل آ ل ة وتوجيه ا ل آ ل ة نحو ما يحيي القلب فبعض السماع سماع رحماني كسماع ا ل ق ر آ ن الذي به ح ي ا ة القلوب وبعض السماع سماع شيطاني يميت القلوب ويذهبها في أ و د ي ة الضلال ولذلك السماع بمراتبه سماع ا ل إ د ر ا ك سمع الكلام ولكنه أ و ق ع ه في نفسه ب م ع ن ى أ ق و ل لك اجلس أ ن ت سمعتها ولكن بالك مشغول وفكرك مضروب وعقلك مشدوه سوف تقول أ ه ق و ل لك اجلس لا تعرف أ م ا الذي يدرك يقال له اجلس يتصور أ ن ذلك أ م ر و أ ن ه يراد به أ ن يجلس هذا سماع ا ل إ د ر ا ك والجن قالوا ذلك إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا والسماع الذي بعده سماع الفهم لذلك يقول تعالى إ ن ك لا تسمع الموتى وليس المراد هذه ا ل ح ق ي ق ة ف ع ل انك إ لا تسمع الموتى ولكن يراد بالموتى أ ه ل م ك ة مع أ ن ه م ب أ ج س ا د ه م أ ح ي ا ء إ ن ك لا تسمع, ولا تسمع الصم م تسمع و ولا ت ل ا الدعاء إ ذ ا ولوا مدبرين ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ليس ب ا ل أ ذ ن ولكن بالقلوب وعيه لاسمعهم ولو أ س م ع ه م نتولوا وهم معرضون فلا يليقون بهذا السماع ولا يشابهونه ثم سماع القبول و ا ل إ ج ا ب ة نفذ ا ل ق ر آ ن للحديث عن أ ن ه لم يسمع فقط إ ن م ا استجاب ل ل أ م ر ونفذه قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا هذا السماع تكلم ابن القيم رحمه الله في م ق د م ة عن السماع الممدوح أ ه ل ه يعني في سماع واجب يجب عليك أ ن تسمع كسماع ا ل إ م ا م إ ذ ا ق ر أ وهذا من الواجب ل أ ن ه في ا ل ص ل ا ة وبعض السماع مستحب كسماع الخير ب ا ل ج م ل ة وكهذا الدرس هذا سماع محبوب عند الله تعالى يمدح أ ه ل ه ل أ ن ه م سخروا ا ل آ ل ة وجعلوا ا ل أ د و ا ت ينتفع بها فيما يرضي الله تعالى هذا سماع ممدوح أ ه ل ه سماع ا ل ق ر آ ن والذكر والسماع المذموم أ ه ل ه الممدوح من أ ع ر ض عنه في سماع لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض عنه يمدحه ا ل ق ر آ ن قال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه مدح اليهم واذا مروا باللغو مروا كرامه لا يسمعون هذا سماع مذموم سامعه ممدوح المعرض عنه و ا ل أ و ل ممدوح سامعه مذموم من أ ع ر ض عنه كقوله م تعالى لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا سماع س من ا ع م يشوش على اهل الخير هذا السماع هو آ ف ة عصرنا حدثني في العالم عن, عن الذين لا يسمعون ا ل أ غ ا ن ي ولا يسمعون الموسيقى بعض الناس قد يتنزه عن سماع الموسيقى ولكن لا يتنزه عن سماع ب ق ي ة ا ل أ غ ا ن ي وبعضهم قد لا يسمع أ غ ا ن ي ولكنه يسمع موسيقى ه ا د ئ ة وهكذا حتى صار هذا ضرب من ضروب ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ر ب ي ة والمتغربين في دياننا يقولون في علومهم ا ب د أ يومك بايجابيه إ ي ج ب ة يعني المدير ن قلت ل ا ا ح ص ف ت المدير الناجح ي د أ و م بإيجابية يستمع إ ل ى الموسيقى قبل أ ن يذهب إ ل ى المكتب ونحن نقول ا ب د أ يومك ب إ ي ج ا ب ي ة صل ص ل ا ة الفجر في ج م ا ع ة فرق ولا ما فرق يا أ خ ي والذين آ م ن و ا و ط ط م ئ ن و ا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك هذا السماع عمد به البلوى السماع المذموم السماع الباطل ا ل س م ا ع المنحرف ا ل س م ا ع الفاسد ولذلك حاول ابن القيم أ ن يناقش هؤلاء فقال رحمه الله أ و ل ا ابن القيم يقول بعض الناس يسمع بطبعه وهواه يسمع بشنو بطبعه وهواه يعني شنو هو مقوله حرام لكن في شيء ب فعمعه بمين ل ه لا يقول لك حلال لا يقول لك حرام بس ولد سمح شيء لا ينفع م ع ن ا كويس شيء جميل جميل بطبعه ي وليس ب ف ق الشرع جميل ولذيذ في نفسه وليس وفق مراد الله هذا السماع قال ابن القيم كيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه ي وهواه أ ن ف ع من الذي يسمع بالله ولله وعن الله بسمع من ا ل أ و ل الصلاح يقول لله يا ربي احمي سمعي ما أ س م ع عليه ح ا ج ة تغضبك على سمعي وعلى ش ن و وعلى بصري فهو يسمع بالله مستعينا بالله ويسمع لله لا لهواه لو كان الشيء يغضب الله ولكنه يستلذ به لا يميل إ ل ي ه ل أ ن ه لم يسمعه لله و أ ن يسمع لله وسماعه عن الله كيف عن الله كلما يدخل أ ذ ن ه ذو ص ل ة بالله خير درس كلام طيب موعظه ق ر آ ن هكذا طيب ابن القيم أ ت ى بمنهج عجيب أ و ر د شبهات المبيحين للغناء والمعازف قلنا اخوانا انتم السمع ا ل ل ه ي يسالك منه م إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤوله ف ب ي يسمع ويبصر ب ي الحديث القدسي قال في ناس ه ذ ا ا ل س م ع أ ط له ق ل العنان يعني بمعنى شنو بغير قيود يسمع أ ي حاجة وشوف أ ك ت ر شيء اتعب الناس شنو إ ن ه في فتاوى إ ن ه ا ل غ ن ا ء حلال الفتاوى الغير و ا ض ح ة زعزعت يقين الناس وثوابتهم في ق ض ي ة تحريم الغناء الغناء شوف نقاش ابن ي له القيم انت كان ا له وقفنا انت تقتنع ل أ ن ه أ و ل أ و ر د ادلتهم وناقشهم احيانا يكون الاستدلال عاما يعني يقول لك أ ن هنالك جواري كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنون ابن القيم يقول ل ك ومن الذي حرم هذا ضرب من الضروب دماما بحد ده أدلتهم أدل الكلام مستلذ الخلاف الخلاف الناس اللي قالوا الغنى حلال شروع. أدل الأول قالوا الغناء طبعا يعني الطبيعة حل لكن كيف بنوريك وين يعني طيب شروع طبع ا ل إ ن س ا ن يميل إ ل ي ه واستجزه وتستروح له النفوس وتميل إ ل ي ه القلوب فالطفل يسكن إ ل ى الصوت الجميل السافع كاسم ص و ت ا ل س يسكن ل ماله ا م و ج م ل يقاسي ع ن السفر وفي الطريق يحدى له الحداء جائز شرعا إ ن الناس يكونوا مسافرين يكونوا ا ل مسافه ط و ي ل ة و ب ا ل أ ي ا م والشهور ب والصحابه كبيره وما في أ ي ح ا ج ة فيقوموا يغنوا حتى ا ل ص ح ا ب ة حصل منهم يغنوا للجبل ب ص و ت ر خ ي م تسرع خطى ا ل إ ب ل قالوا هذا دليل على إ ب اباحه ح على إ الغناء قال ابن القيم رحمه الله أ و ل ا الصوت الجميل يقابله المنظر الجميل يقابله منظر في صوت جميل وبرضه في بنات جميلات هل يجوز, يجوز السماع الى الصوت ف أ ن ه مطلق أ ن ه جميل دا النقاش قال وما من م ع ص ي ة إ ل ا وفيها ل ذ ة هل وجود ا ل ل ذ ة مبيحه ة ذ إذن ا كلام كلام لا أ س ا س له من ا ل ص ح ة هذا كان ابن ق ي م يعني هذا نقاش ابن القيم له يقول و أ ي ن الكلام الذي ي ن ش د بصوت جميل ل ل إ ب ل من ذكر الخدود والعيون و ا ل ج ف و ن والقوام ي ا خ د ه د ا ح س عليك الغباء كان بلا موسيقى ح ل ا توصف لي م ر ة د ا الجوز شرعا بجوز ما ينفغ من قول خلي هنا من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد فناقشهم هكذا قالوا في ا ل ج ن ة غناء ومن ذلك قوله فهم في ر و ض ة يحبرون وفعلا يحبرون يستمعون إ ل ى غناء الحور العين ويتمتعون بذلك قالوا معناها الغنى كان كا حرام في ا ل ج ن ة ما كشنو ما تخفي رد عليه ابن القيم قال هل تبيحون, الخمر؟ ففي الجنة خمر. هل تبيحون الحرير للرجال في ا ل ج ن ة ا لباس ل الرجال وعاليه في أبو شروق. سندس حرير وعاليهم فيها بشوء ر سدس ن ذ ح ي ر خالص وكذلك ي أ ك ل و ن في آ ن ي ة الذهب وممنوع في الدنيا على الرجال والنساء ي أ ك ل و ا من آ ن ي ة الذهب إ ذ ن هذه ح ج ة ما لا ضاحظة لا أ س ا س لها من ا ل ص ح ة ثانيا قالوا أ و ثالثا فإن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال ما أ ذ ن لشيء ك أ ن ه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران آ ن ق ل ا ما أدى في زي ما الزول النبي من الأنبياء أدئت شيء زي جميل يغني بالقرآن قالوا معناها قال النبي لأبي, لابي موسى رضي الله عنه لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود وقال زينوا ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م وقال ليس منا من لم يتغنى ب ا ل ق ر آ ن وهذا صحيح التغني اخراج إ الصوت من الخيشوم ومن ذلك الغنه وفي ا ل ت ج و ي د ادغام بغنه و إ ض غ ا م بغير غنه فالغنه إ ص د ا ر صوت جميل من ا ل خ ش و ف أ ي ن هذا من الموسيقى والمعازف و لحد حسن ه ما جاءوا دليل ل أ ن ه هذا متفق عليه نحن نتكلم عن معازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ا ح ا الناس وانا اخوانا د ا ر ك م تركزوا معي ش و ي ة والله دليل زمهم ل أ ن العالم الكفار خلوا المسلمين كله قاعد يغنوا في عيد الميلاد يغنوا و ف ي ع ر ي يتعرس بعد سته شهور、دا. يعملوا له ح ف ل ة لما يعرس تقولوا لي ح ف ل ة ليه يقول لك يا غ ز ا ل بعرس العمر م ر ة و ا ح د ة اه طيب عرفنا يوم العرس لما نيجي راجع يعملوا ح ف ل ة عملوا ختام ح ف ل ة أ ي ح ا ج ة ع م ل و ا ح ف ل ة طيب قال ابن القيم رحمه الله طبعا هو يرد على حيرد على كل سباتهم قال ومن أ د ل ة أ ق ر النبي ع ا ئ ش ة على غناء القينتين يوم العيد وقال ل أ ب ي بكر دعهما ف إ ن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أ ه ل ا ل إ س ل ا م طيب و ب أ ن النبي سلم اذن في العرس في الغناء وسماه لهوا وقد سمع الحداء الحداء ش ن ي ا خ و ا ن ا حداء ا ل إ ب ل وكان المتخصص في ذلك في زمن ا ل ص ح ا ب ة أ ن ج ش والنبي سلم ركب في سفر وحدا أ ن ج ش حداء جميلا فسارت ا ل إ ب ل ب س ر ع ة فقال له رفقا بالقوارير يا أ ن ج ش ه ل أ ن ا ل إ ب ل لما تمشي وتتحرك النصاب فوق الابل ما بيد شنو ب ت ع ب ن فقال له رفقا بالقوارير يا أ ن ج ش ه ف ق ا ل ا ل ن ب ي سمع شنو الحداء طيب لكن ا ل أ م ر ي ك ا الاتي في خمس أ ن و ا ع من أ ن و ا ع ا ل س م ا ع الجائز هل نحن الان ك م معي و ا ن ح ن ا ل آ ن ده كلام ك ل ما م ع الموسيقى نحن نحن عن الموسيقى لكن ده ك ل كلام ع ن ا ل ش ع ر ط ي ب ا ل ش ع ر و ت ل ح ي ينقسم ن ه ق خمسة إلى أ ا م أقسم القسم الأول الخداء هو ش عن ر ي ل ح وإن ا ينشد من أ ج ل أن ت س ر ع الإبل الخطاء الثاني الرجز اسم ه ش ن و الرجز والرجز يكون عند التقاء الجيوش ومن ذلك قول ا ل ص ح ا ب ة الذين قاتلوا اقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن او لتكرهن قالوها ما ا ل ش ع ر قالوها ا ل ش ع ر وبلحن هذا اسم ه ش ن و الرجز ا ل ث ا ل ث النصب والنصب يكون عند البناء وهذا كله جائز ل أ ن ه يتم ب ت ل ق ا ئ ي ة و ع ف و ي ة كيف البناء لما كنت ادق ا ل ط ل ب ة شغالين وشغل ا ل حال دائما يمشوا المساله بيعملوا شغل وعتاله بيغنوا بيغنوا بيقولوا ش ن و مره تقول و اي أ ح ا ج ة بلحن هذا اسم النصب وقد فعل في زمن ا ل ص ح ا ب ة عند بناء المسجد اللهم لا عيش إ ل ا وكان يقول لئن قعدنا و النبي يعمل لذاك منا العمل المضلل قالوها ب ش ن و ب أ ن ش و د ة وتلحين دا اسم شنو النصب وكذلك ما قام في مقامهما من من إ ن ش ا د الشعر في المناسبات مثل الزواج و ا ل أ ع ي ا د و إ ن ش ا د ه عند قدوم ضيف واستقباله هذه خمس ش ن و أ ن و ا ع من الشعر الملحن ش و بالجوز وده كل ما داخل يعني مثلا شنو يوم, يوم الخندق ا ل ص ح ا ب ة كانوا بيقولوا شنو في النصب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا شنو يسهل ن ينشدوا ش و يحفروا ينشلوا يحفروا ا يخفف عليهم ي هذا عليهم شنو الحفر أ و ا ل ع م ل ي ة الشق هذا كله ما فيه شنو م اشكال فيه إ ل أ ن ه من قبيل الشعث ت ا ل ي قالوا ولتقريبا و آ خ ر ا ل ش و ه ا ت بعد ذلك حيبدا رد بن قيم قالوا شنو ق الاجماع و ا ل إ منعقد على إ ب ا ح ة أ ص و ا ت الطيور ا ل م ط ر ب ة ا ل ش ج ي ة فلذات س م ع صوت ا ل آ د م أ و ل ى قال زور كان لقى العصفور و استمع ع له ي الله حزم كان لقى ا ل ج م ر ي ة مع ا ل صباح ده و رخى أ ا ن ه الله حزم طيب ابن آ د م مالو ابن آ د م أ و ل ى س و ل ي س م ع و يا اخواننا ده ك ل ه شوف شوف ن ا ش ب ا ل ق ي م كيف ابن ا ل ق ي م ج ا ن ا خ ش و قالو ل شنو قال ل ه ن قال أ ي السماعات تعنون و أ ي المسموعات تريدون فالسماعات والمسموعات إ خ و ا ن ا ش ي ء س م ع ا ل إ ن س ا ن فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح طيب في قصائد مدح بها, مدح بها رب ا ل ع ز ة والجلال ومدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر سليم المعنى والمبنى سليم المعنى يعني ما فوق شنو ما فوق شركيات واستغاثات بغير الله وفي وكذلك م ب ن ى ه صحيح كلام عربي لطيف هذا يقال ولو انشد بلحن ليس في ذلك تحريم ليس في ذلك شنو تحريم هذا ما فيش كردر طيب قال أ م ا الغناء ا ل م ق ر و ن بالمعازف والذي فيه ذكر ه القد القوام يعني القد و ا ل ن ه د والخصر والعيون والشعر ا ل أ س و د والخدود والفراق والهجران والاستعطاف والاشتياق و ا ل ق ل ب ده دا لو جبت شافع بيحرمه قال ما بيحرموا ذاته يكبر في عمله في اشكال ابن القيم بين رشمه يقول إ ف س ا د هذا الغناء للقلوب أ ش ر من إ ف س ا د الخمر للعقول وما في ذلك شق قال ج ا ء ش ن و قال أ م ا سماع ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يوم العيد ل ل ق ي ن ت ي ن الصغيرتين دون سن البلوغ بشعر فيه أ ش ع ا ر العرب ي والحروب ومكارم ا ل ح ر و و ب ا ل أ خ ل ا ق والشيم أ ي ن هذا من الغناء الموجود اليوم صح المصح ف ر ك كبير طيب عشان نطبق الحديث نعم شنو يوم العيد أ ل ش ف ع الصغار يمسك و لهم ج ر ك ا ن ا ويدقوا كان فيزول جم ن ع ه م ي ب ى مجنون ونحن منعناه نطبق الحديث هذا كلام الحافظ ابن حجر قال ابن حجر والذين أ ر ا د و ا أ ن يتوسعوا بسماع ع ا ئ ش ة لجاريتين في يوم عيد أ و في يوم عرس توسعوا توسعا وقاسوا قياسا ليس في في ليس في يعني ليس بامكان ل إ قياسه ليه؟ قال يقال لهم ا ل س ن ة أ ن تغني الجواري و ا ل ج ا ر ي ة دون سن البلوغ فلا تشتهى و أ ن تغني بشعر رصين ثم أ ن يستمع ذلك النساء دون الرجال وفي العرس يجوز في العيس ان نسوان يجيب للدلوكه والشفعي بن لوغ حتى لو عند ا ل ح ن ا ب ل ة هذا خلاف معتبر نسوان ي جا يغنن م ر تمسك الدلوكه وتغني للنسوان ف ق لكن بحيث ان ايه س م ع و ا ت ه الرجال ل أ ن ه ا تشتهى حسده شوف بيشوف بيشوف القفز القفز غير المشروع يقول لك سمعت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ل ى جاريتين تغنيان ي الجاريه ي شنو في ا ل ل غ ة ا ل ص غ ي ر ة دون شنو شنو البلوغ وطوالي ينط يجيك نجنو غ ن ا ي ة و ا ص ف ة بتغني بين الرجال والنسوات يقول لك ع ا ي ش ة كان بتسمع صحيح ده ده صحيح؟ لذلك شوف ق ل لك غناء الجاريتين دون سن البلوغ في أ و س ا ط النساء وهذا لم يكن في عهد الصحابيات في كل يوم إ ن م ا في شنو في المناسبات ك ا ل أ ع ي ا د والسجاد هذا لا يقاس عليه طيب قال أ م ا الذين قالوا الطيور أ ص و ا ت ه ا ش د ي ة والاستماع إ ل ي ه ا ليس في حرج يستمع إ ل ى أ ص و ا ت البشر قال هذا مثل من قالوا انما البيع مثل الربا قالوا إ ن م ا شنو البيع مثل الربا أ ح ل الله البيع وحرم شنو ص و ت ا ل ط ي و ر الله انه ما قال حرام خلا و ده قال حرام ده, ده تعارض رب العالمين ميز ج طيب إ ذ ا شوف ابن القيم يقول شنو الـ الـ الايمان يعني كلام لو جدا ت ك ل م عن ا ل إ ي م ا ن بتكلم بشنو كلام والكفر كلام والبدعه كلام و ا ل غ ي ب ة شنو كلام والكلام الطيب للناس كلام هل ده كله, كله حلال أ و كل حرام لا بد من التفصيل تنظر إ ل ى الكلام و إ ل ى نوعه ننظر إ ل ى السماع و إ ل ى شنو و إ ل ى نوعه أ و إ ل ى معانيه طيب إ خ و ا ن ن ا نورين ل أ د ل ة أ و ل حل ا ج شوفوا التقسيم ك ا ل آ ت ي شعر كشعري حساد بن ثابت صح ا ل م ص ح كان حساد بن ثابت شنو ه شاعرا يمدح رسول الله ويقول الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ه ج ه م وروح القدس معك إ ن قولك أ ش د عليهم من نطح النبل طيب هذا كلام جميل من الذي عارضه فالكلام الجميل الرصيد الخالي من المعاصي والتشبب بالنساء والشرك خ ا ا ل ل ي من الشرك والاستغاثات في ن ص ر ة الدين إ ذ ا لحن حتى تلحينا بالصوت الجميل هذا ما فيه حرج ولا ب أ س هذا القسم ا ل أ و ل القسم الثاني الكلام الخالي من الموسيقى ا ل م ل ح ن ولكن أ ل ف ا ظ ه ر د ي ئ ة هذا بموسيقى أ و بغير موسيقى حرام ل ح ر م ة ما فيه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الشعر ب م ن ز ل ة الكلام قبيحه شنو قبيح وحسنه حسن زول كان كلام فارغ بدون موسيقى الله يساله طيب ده القسم الثاني القسم الثالث الموسيقى حرام وكل شيء خ ا ل ط ه ا حرام الكلام الجميل الشعر ا ل س م ح ده كان ودخلوا معه الموسيقى بحرام ل ه لحرمه الموسيقى طيب اخوانا بعض الناس ي ق و ل و ي خ و ا ن ا هل الموسيقى حرام وهذا اشكال طيب انا اقول لكم حاجه ل ما ت ك ل م هل في خلاف الموسيقى بين العلماء في خلاف الان في خلاف العلماء بين المسلمين في خلاف ا ن ا س قالوا الموسيقى حرام وناس قالوا ما لا ح ل ا ل ف ي ه و ل ا م في؟ ان فيه أشهد أ محمدا رسول الله كيف الرسول ما قالوا الموسيقى حرام قال في ناس بيجادوا عشان يبقوا الموسيقى حلال أ ن ا كدر ما يلاغوني بقول أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله ل أ ن ه كلاما ب ق ع و ط ه قال ليكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون كذا خطين تحت يستحلون يستحلون يعني شنو يحللوه ا هل في ن ا س اللي انا حللوها كان الناس سلمت كلهم قالوا الموسيقى حرامة أي حرام م ي حرام وما استحلوها أ ن ا كنت ب ق و ل الحديث ل س م مطبق لكن الحديث الان ط ب ق ل أ ن الرسول قال يستحلون يستحلون يستحلون ع ن ي شنو مش بقوا حلال يجادلوا لتحليلها يجادلوا ل أ ن الاستحلال شيء يستحلون يستحل شوف يستحل ما بيتحلل س ا ئ ل ن ا يستحل ب ا ل ت أ ك ي د ب س ي ن التاكيد يستحلون ا ل ح ر ي و ا ل ح ر ي ر ة و ا ل خ م ر ة والمعازف و ا ا ل م ع ز في ف ناس عندهم جهل بعلم الحديث قالوا الحديث ضعيف الحديث قالوا ش ن و ضعيف والحديث صحيح أ و ل ا أ و ر د ه البخاري في, في صحيحه ي اول حديث في اجنوب صحيح البخاري قالوا البخاري أ و ر د الحديث م ع ل ق م ع ل ق يعني اجنوب الحديث المعلق هو في آ خ ر ا ل س ن ة من الراوي ما من الصحابي من الراوي لم يجزم بالسماع ما قال كلمني طيب إ س ن ا د الحديث ده شنو ا ل إ س ن ا د لا شنو يعمل الحديث ده ورد في البخاري كيف في ص ح البخاري قال دا بداية الحديث قال هشام ا بن عمار حدثني ص د ق ة ا بن خالد أ ن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثه حدثه ع ق ب ة ا بن قيس الكلابي حدثه عبد الرحمن بن غنم ا ل أ ش ع ر ي حدثه أ ب و مالك أ و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل يكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون الحرير ة و ا ل ح ر ة والخمر والمعاتب ده, ده استاذ الحديث وريني اين الضعف ه ؤ ل ا ء ثقات ل ب ع ف قالوا ما قال البخاري علق ا ل ر و ا ي ة عن هشام ما قال حدثني هشام والرد يقال لم يصرح بالتحديث عن هشام ل أ ن هشام شيخه مؤكد سمع شنو لا ما هو ت و ا ل أ و ل ز و ر البخاري يعني روى عنهم البخاري ا الحديث قال كتف منه قال منه هشام البخاري حضر هشام وشات حضر منه صدقه بن خالد وصدد م ن خالد يعني عبد الرحمن يزيد بن جابر عبد الرحمن يزيذ بن جابر حضر منه قيس الكلاب قيس الكلاب حضر منه عبد الرحمن بن غنم الاشعري أ خ ذ منه أ خ ذ عن أ ب ي موسى أ و أ ب ي أبي م ا ل ي شنو ا ل أ ش ع ر ي البخاري لم يصرح بالحديث ت عن هشام ل أ ن هشام شيخه واحد اشترط ث ن ن ي البخاري ا أ ن ه لن يورد في صحيحه إ ل ا الحديث الصحيح فدل على أ ن ه لو لم يكن حدثه وصرح لما رواه ثانيا ثالثا البخاري ليس بمدلس هذا يقال للمدلس أ م ا البخاري ليس بمدلس ف إ ذ ا قال قال هشام معناه هشام شنو قالوا لما قال قال فالحديث معناه شنو صحيح هذا أ و ل ا أبو د ابو و أخوانا د جدا يا هناك مهم لتعرفوه أبو داود الامام إ م أبو د و أبو داود د صاحب السنن ل س ي ابو ن ا ن السجستان أشعف دا أ هذا ب داود صاحب السنن سنة سنة أبو أبو داود داود من كتب السنن المشورة مجلدات قال من خمسة كتب الخطابي من كان في بيته كتاب سنن أ ب ي داود ففي بيته نبي يتكلم كان عندك سنن ابي داود في بيتك عندك نبي قاعد ي ا ل بينهم ت م ل أ ن ه حوى جميع ا ل أ ح ا د ي ث وهو من أ ص ح كتب السنن في واحد يصدع فلكن ه من أ ص ح ه ا سنن ابي داود اشنوا ب و داود والبخاري كانوا في زمن واحد د د هسام بن عمار شيخ البخاري ا منه؟ بن أبو شيخ وشيخ و أ ب و داود أ و ر د نفس حديث المعازف في السنن وقال حدثنا هشام بن عمار عبو داود منه مين؟ أبو داود صرح بالحديث ت عن هشام بن عمار قالوا المعازف ما حرام إ ل ا الحاجات ا ل أ ر ب ع ه التي تتم الحرق الزنا والخمر والحرير وشنو المعازف قالوا إ ل ا ا ل أ ر ب ع ة يتم ا يرد عليهم ويقال الخمر براها بلا زنا ي وبلا معازف ف ر ا ي ك م ف ي ش ل و ا ا ل ز ي ن ة بلا معازف ز ي ن ة في ا و ض ة بس قافل رغبتو بجوز المعازف كان في ا و ض ة برضو بجوز ما أ ص ل ت د ق و ا تاني الاربعه ج م ع و اذا كلام اصلا ما عنده زمن الصحه في الشر ف ل أ ن ه أ ي و ا ح د ة فيهم غير المعازف كان مسكتها بلا الحريم بدون معازف وبدون خمر بجوز للرجال بجوز إ ذ ن يا اخوان المعازف حرام ب ا ل م ن ا س ب ة شوف ل ان ب د أ تعرف إنه المعازف قال ا ل مسعود المعازف ر ؤ ي ة الزنا إ ذ ا سمعه الصبي تحركت غرائزه و إ ذ ا سمعته ا ل م ر أ ة فسدت يا خجال والنساء من قيم في الجميلة بغير خجال والنساء إغاثة الأفان والنساء متعلقات بالأصوات والمعاذف كانت المرأة تحبل بغير الرجل سماع المعاذف إخواننا ولو تحبل لحبلت من من فلسه الحق الموسيقى علاج ما جعل الله شفاء م ت ي فيما حرم الرسول ي جاء حريمه و ت ق ب ع لك الخمر, بتعالج الخمر في بعض ا ل جعلها ا ب قد ا ج كان بتعالج شوف انت الموسيقى دي والغنى ده شغل الشياطين ب ا ل ج ل ه أكفر اكثر ل وعيل ص و ت إذن يبساكن مجنون ما ك تقول أ الصوت وخليه وخلي وخليه ماسك النائده و ي ت و ط ح ساكت بتقول شنو زنده أ ك ث ر الصوت ياخي الشرطه شغل شيطان عادي اكلمك الشكله هو لهو الحديث وفي ا ل آ ي ة ومن الناس م ا يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله مش معناها هو اشتراها شأن كل من اشترى له و الحديث ضله والشراء قد يكون الشراء المعنوي من ذلك قوله تعالى أ و ل ئ ك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ش ن و ب اشتراوا بالقروش اشتراوا ل ا ى ل ش ش ت ر ى بالاختيار وبالميل إ ل ي ه ا طيب ده حديث الحديث الثاني حديث أ ن س عند البلزار قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صوتاني ملعوناني في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هل كان ساهي ها قال صوتاني ملعوناني في الدنيا و ا ل آ خ ر ة م ز م ا ر ع ن د ن ع م ة و ر ن ة ع ن د م ص ي ب ة م ز م ا ر ع ن د ن ع م ة هل نسمه دل ق س ي ن ح ف ل ة ولا ما يها ح ف ل ة ولا ما ح ف ل ة د ي ن ملعونين قال لك في الدنيا وفي الاخره آ خ ر ة مش م العونين الدنيا ما العونين الدنيا في في آ ة د هذا ضعيف أردو حديث أ ن س عند البزار حديث ابن عباس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله حرم علي ا ل خ م ر و ا ل م ي س ر و ا ل ك و ب ة وكل مسكن حرام رواه أ ب و داود في السنن سئل علي ا بن ب ذ ي م ة وهو أ ح د ر و ا ة الحديث ماذا يعني النبي ب ا ل ك و ب ة قال الطبل الطبل الطبل ا ل و ا ح د حرام الرسول قال ا ل خ م ر حرام والميس ا ح ر ا م والطبل حرام وكل مسكن حرام وحديث أ ي ض ا في س ن ة ب داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو م ن ر و ا ي ة أ خ ر ى قال عليه اسمع ل ل ل ص ا ا ة و ل ا ا ل ح د ي ث ة إ ن الله تبارك وتعالى حرم علي ا ل خ م ر و ا ل ك و ب ة والقنين حرم علي ا ل خ م ر ة و ا ل ك و ب ا ل ك و ب عرفتوه والقنين والقنين ك ل م ة ح ب ش ي ة تعني الطنبور الرسول قال والحديث ده وين عند, عند ابن ابي ش ي ب ة وفي م س ل م الامام أ ح م د وعند البيهقي وعند الطبراني في معجمه ا ل أ و س ط اها راي شنو ق ا ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شنو ان الله حرم علي ا ل خ م ر ة و ا ل ك و ب ة والقنين واياكم إ ي ك م و ا ل غ ب ر ء و إ ي ا و ا ل غ ب ي ر ا ء ا ل خ م ر ة ا ل م ص ن و ع ة من ا ل ذ ر ة ا ل م ر ي ث ة بعد الرسول قال شنو أ س م ع ك ل ا م دا قال إ ي ا ك م و ا ل غ ب ي ر ا ء ف إ ن ه ا ثلث خمر العالم قال الخمرة الموجودة العالم الضرة ثلثة من في يعني الرسول قال الغبيراء حرم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون في أ م ت ي قذف وخسف ومسخ قال إ ذ ا ظهرت المعازف و ك ث ر ت القيان مثل القنين القيان والقيان ديه المغنيات الكثرة القيان وشربت الخمور رواه الترمذي وفي بعض روايه البخاري أ ن ه م باتوا على لهوهم وعلى وتضرب على رؤوسهم بالمعاكف والقناه باتوا وقد مسخوا إ ل ى قرده وخنازير قال الدلوق والموسيقى شغالة قال قاطعة أسرات الساعة ناس شغالة شغالة والبروثان الصباح يصبحوا يخواننا هذا يجل دلالة يجل من غنن برد في على أن شنو؟ ان ل م ع ا ب ش و أن ا ل م ع ا ز ب شنو حرام و أ ن ه لا يجوز تعاطيها ب أ ي حال من الاحوال نسال الله تعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك لما يحب ه ويرضى